موسوعه النابلسي أ ل ع هم ل خ ت ل ف و ن ك ل ا س ي ع ل ا م ي ه كلا ل س ي ع م و ن ألم ن ج ع ل النابلسي أ ر ض م ل ل ع ل و ت ا د ا و خ ل ق ن ا ك م أ ز و اسماء ج واجعلنا ا نومكم ا ع ل ن الحسنى ا ل وجعلنا ََََْ سراجا ًَِ وهاجا ًََ و َ أ َ ن ز َ ل ْ ن َ ا من َِ المعصرات َُِِْ ماء َ ثجاجا لنخرج َُِِْ به ِِ حبا َ ونباتا َََ وجنات َََّ الفافا َِْ ن َّ يوم ََْ الفصل َِْْ كان ََ م ِ ي ق ا ف ت ت و ن أ ف و ا ج ا واختحت ل س م ا ا ء ف ك ن ت أ ب و ا ب ا و س ي ر ا للعلوم ج ب ا فكانت ك ا ن ت م ص ا د ا ل ل ا م ي ه وفاقا إ ن ه م ك ا ن و ا لا يرجون ح س ا ا ب و ك ذ ع و النابلسي ب آ ي ا ك ذ ا ا و ك للعلوم الاسلاميه إلا ع ذ ا ب ا إن ل م ت ق ي ن م ف ا ز ا حدائق ب ا س ي و ل ع ل و ك م الاسلاميه ي س ع و ن ف اسماء الله الحسنى ربك عطاءً حسابا رب عطاء س ل موسوعه ا ا ا ل أ ر ض وما ا ل ن ا ب ل خطابا ي م للعلوم الاسلاميه صفا م و ن إ ل ن أذن الرحمن م و س و ب ه النابلسي للعلوم ينظر الاسلاميه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 ف أ موسوعه ا أعطى ا ت ق ص د النابلسي ح للعلوم أ الاسلاميه من ب خ و ن س ى فسنيسره للعسرى وأما من بخل أ ذ ر ت ك موسوعه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه ج ن ب ا ا ل ذ ي يؤتي م ا ل ه ويتزكى م الله أ ح د عنده من نعمة إ ا ابتغاء و ج ربه ا ل أ ع ل ولا ى س ن ى